بوك تو شوفيس أربع وعشرون أربعة وعشرون بيت المواعيد المواعيد تجيب باص تسوكليكا؟ هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ मी अर्धा तास सुजी वाट बघितली. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. तुझ्याकडे मोबाईल फोन नाही का؟ الا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. पुढच्या वेळी वेळेवर ये. كن دقيقا في المره القادمه كن دقيقا في المره القادمه پورجا وی تاکسی करूनीये खुذ سياره اجره في المره القادمه خد سياره اجره في المره القادمه پورجا وی سوتا सोबत एक छत्री घेउनीये खुذ معاك مظله مطر في المره القادمه خد معك ما ظلت مطر في المرة القادمة اوديا ماجي ستيا هي غدا عندي عطلة غدا عندي عطلة اپن اوديا بيٹاي سيكا هل سنلتقي غداً؟ هل سنلتقي غداً؟ مافكرا ملا اوديا يائلا زمنان ناهي يؤسفني غدا لا يناسبني يؤسفني غدا لا يناسبني هيत शनिवार रविवारी तू आधीच काही कार्यक्रम ठरवले आहेस का هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع किंवा दुसऱ्या कोणाला भेटायचे तुझे आधीच ठरले आहे का आपण आठवड्याच्या अखेरीस भेटूया अख्तरिहत आपण पिकनिकला जाऊया का? هل نقوم بنزهه؟ आपण समुद्र किनारी जाऊया का? هل نسافر الى الشاطئ؟ आपण पर्वतावर जाऊया का? هل نسافر الى الجبال؟ मी तुला कार्यालयाहून घेऊन जाईन साاخذك من المكتب मी तुला न्यायालय घरी येईन سااخذك من المنزل मी तुला बस थांब्यावरून घेऊन जाईन سااخذك من محطه الباصات الحافلات سآخذك من محطة الباصات